وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَعَلَّنَّ نَصْرَ اللَّهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَعَلَّنَّ الْكَافِرِينَ مِنَ الْغَالِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَمْ هُمْ يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 وَأَصْلِحْنَا لَكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدَيْكَ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُشْرِكُونَ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 في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون وقال إنما التخذ من دون الله أوثن مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالع م بعضكم بعضا وما أوكم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 مثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ الله أُولياءَكَ مثَلِ العَنكَبُوتِ اتَّخَذتْ بِيتاً وَإِنَّ أُولَى الْبُيوتِ لَبَيتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوا يَعْلَمونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ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 إلينا ونزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك زلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها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 وما يَجْحَدُ بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ من ربه قُلْ إِنَّمَا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 ستحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون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 أو لم يرو أن جعلنا حرا من آمنوا ويتختطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجَّزْتَ أليس في جهنم مثوى للكافرين وال...